إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل معنا إخواني الكرام شرح هذه الأربعين النووية للإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان شرحه الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وصلنا إلى الحديث الثاني والثلاثون قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك بن السنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال الامام النووي رحمه الله تعالى حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا فهذا الحديث من احاديث الجوامع ومن احاديث القواعد فهذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه قاعد كذلك من قواعد الدين قاعدة من قواعد الدين وقد مر معنا ان الامام النووي رحمه الله تعالى جمع احاديث عليها مدار الاسلام اراد أن يجمع احاديث عليها مدار الاسلام ومن هذه الاحاديث التي عليها مدار الاسلام هذا الحديث لابي سعيد الخضري رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد ذكر طائفة من من, من علماء السلف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وسفيان الثوري وكذلك الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن هناك أحاديث عليها مدار الإسلام ومنهم من جعلها أربعة من جعلها منهم جعلها ثلاثة أحاديث منهم جعلها خمس أحاديث ومن هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام هذا الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الدين كذلك حديث الأعمال بالنيات الذي مر معنا حديث الدين النصيحة أبي تميم رضي, رضي الله عنه كذلك حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وحديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقي في بطن أمه إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها أحاديث جوامع ونبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وكما تعلمون أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فكان يقول الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة فتجمع أمور الدين تجمع أمور الدين وهذا يدل على أن الله عز وجل أعطى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم اختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم ومن هذه الجوامع جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار فهو حديث عظيم قاعده من قواعد الدين فالشريعة الإسلامية إخواني الكرام مبنية على هذه القاعدة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد أو دفع المدار فالشريع الإسلامي مبنية على هذا وتندرج تحت هذه القاعدة أي تحت قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد قاعدة أخرى وهي ارتكاب أخف الضرارين ارتكاب أخف الضرارين فهذه قاعدة تندرج تحتها هذه القاعدة الكبرى العظيمة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد فهذا الحديث حديث عظيم يبين ويعني هذه القواعد ويدلنا على هذا الأمر العظيم الذي لو مشينا عليه في أمور حياتنا فإن نسلم ويسلم غيرنا ويسلم غيره. وهذا الحديث ذكر لما من رحمه الله تعالى أنه رأو ابن ماجه. قال حديث حسن روى ابن ماجه والدارا وغيرهما بحث بحث عن في في أو عن تخرج هذا الحديث فوجدت أن هذا وهم من الإمام النووي رحمه الله تعالى لأن ابن ماجه لم يخرجه من من من من, من طريق أبي سعيد سعد بن مالك بن سينال الخضر رضي الله عنه فهذا وهم هذا وهم وإنما الذي اخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى جاء من حديث عبادة جاء من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه فهذا الحديث يعني حديث لا ضرر ولا ذرار الذي اخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى جاء من طريق عبادة بن الصامت وليس من طريق بسعيد الخضرة فهذا وهم لا يعني وقع هنا في هذا الحديث من الامام النوى رحمه الله ومن أهل العلم من تابعوا على هذا الوهم وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا وهم وأنا بحث في تخريج هذا الحديث وفعلا وجدت أن, أن هذا وهم لأن ابن ماجه لم يخرجه من طريق بسعيد وإنما أخرجه من طريق عبادة ابن الصامت والذي أخرجه من حديث بسعيد الذي أخرجه هو الإمام الدار رحمه الله تعالى والحاكم والبيهقي وغيرهم وهذا الحديث كما قاله هو حديث حسن, حسن حسنه العلماء لشواهده ولطرقه وصحه كذلك العلم الألبان رحمة الله عليه صحاه في صحيح ابن ماجه هذا الحديث حديث لا درار ولا درار جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين روى من حديث عباد من الصامت كذلك جاء من طريق عبد الله بن عباس وكذلك رواه أبو هريرة رضي الله عنه وجاء كذلك من طريق بيلوبابا وثعلب بن مالك وجابر بن عبد الله وكذلك رواه أم ناعه رضي الله عنها رضي الله عنها فهو حديث عظيم والحديث هذا كما سمعتم ذكره الإمام النووي من عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وسعد بن مالك بن سنان ابن عبيد بن ثعلب الخدري الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنه هو المعروف بابي سعيد الخدري أبي سعيد الخضري وأخوه أخو أبي سعيد لأمه وقتادة بن النعمان الظفر واستشهد قيل أن مالك والد أبي سعيد استشهد في غزوة أحد في غزوة أحد ولذلك قاس أبو سعيد شظف العيش ويروى أنه كان من أهل الصفة والنبي عليه الصلاة والسلام رده يوم أحد استصغره النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير في السن ثم بعد ذلك شهد معظم الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهد بيعة الرضوان وكان يحضر حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تحمل الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثير من الأحديث لأنه هو من المكثرين من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صغار الصحابة لكن كان من أفقه الصحابة كما قال حنظل بن أبي سفيان عن أشياخه أنه لم يكن أحد من احداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وروى روى رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث وكذلك عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وروى كذلك عن علي بن أبي طالب وعن زيد بن, زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وغيرهم من الصحابة وروى عنه من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر ومحمود بن لبيد وأبي أمامة طفيل ومن كبار التابعين ممن رووا عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه سعيد أو سعيد بن المسيب كذلك أبو عثمان النهدي طارق بن شهاب وغيرهم من بعدهم ممن رووا عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه وقد روى له وقد روى له قد روى له يعني في كتب الحديث قيل سبعون ومئة وألف حديثا أخرج له منها الشيخان مئة وإحدى عشر حديثا اتفق على ثلاث وأربعون حديثا منها وانفرد البخاري بستة عشر حديثا ومسلم بخمسة وعشرين خمسة وعشرين حديثا وحديث رضي الله عنه في الكتب الستة وروى عنه جميع أصحاب المسانيد والسنن فهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعتبر أبو سعيد الخضر من الحفاظ والمتقنين الفضلاء من العلماء والعقلاء وأخباره رضي الله عنه وارضاه تشهد بذلك فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هذا الحديث من ناحية السند روية من طريقين روية من طريقين الأولى طريق المسند أي مسند معروف من في سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام السند سند رجال السند او رجال الحديث معروفين عند العلماء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهناك طريق اخرى الثاني طريق مرسل الطريق المرسل هي الطريق التي لم يذكر فيها التابعي الصحابي لان الصحابي ما التابعي ما راى النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ما النبي عليه فالواسطه بين التابعي والرسول عليه الصلاه والسلام الصحابي فيأتي مثلا التابع فيسقط الصحابي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا يسميه العلماء حديث مرسل لأن التابعي أسقط الصحابي, أسقطت الصحابي ولذلك الطريقة الثانية طريق مرسلة وهي التي في الموطأ ذكر أنها في الموطأ فلم يذكر فيها الصحابي الذي هو أبو سعيد فإذن المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل أما الحديث المسند فما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الحديث بمجموع طرقه قوي بمجموع أسانده كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكرنا أن العلام الالباني رحمه الله تعالى صححه كما في صحيح ابن ماجه، فهنا قال قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار لا ضرر ولا ذرار نعم قال لا ضرر ولا ضرار فقالوا لا ضرر ولا ضرار قيل لا فرق بينهما وان الضرر بمعنى الضرر، ولكنه كرر من باب التاكيد يعني لا ضرر ولا ضرار قال قال بعض اهل العلم لا فرق بينهما انما هذا من باب تأكيد من باب التاكيد وقيل إن بين الضرر والضرار فرقا قالوا هناك فرق ما بين الضرر والضرار فقالوا الضرر من جانب واحد لا ضرر أي لا يكون منك أنت يعني ضرر على الناس وأما الضرار قالوا فهو يدل على على المشاركه من جانبين فأنت لا تضر من ضرك بل قابله بالإحسان والعفو والصفح وهذا من أخلاق المؤمنين وأما الضرر في الجملة الأولى قال هو ما يؤذي الإنسان مما فيه أذى أو نقص فالمطلوب أن الإنسان ينفع ولا يضر ينفع نفسه وينفع الناس ولا يضر نفسه ولا يضر أحدا فضد الضرر النفع ولذلك هذا الحديث كما قلنا أصلا عظيم في أبواب كثيرة جدا يدخل هذا الحديث ذكر العلماء أنه يدخل في أبواب كثيرة في العبادات ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان وكذلك يدخل في الأنكحة يدخل في الأنكحة كمن يضار زوجته أو الزوجة ضر زوجها وكذلك يدخل في الوصايا كمن يوصي وصية يضر بها الورثة أو يوصي لأحد الورثة وهو لا, لا يجوز أن يوصي لا وصية لوارث فالوارث هو سيرث اصلا لماذا سنوصي له وهو يعني ما ماله محفوظ سياخذه بلا شك لأن الله عز وجل جعله جعله حقا من من من من التركه جعله حقا في الميراث فلماذا يوصى له وهو سيرث ولذلك هذا الحديث قاعده اخواني الكرام من قواعد الدين فمتى ثبت الضرر وجب رفعه ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه وجب رفعه من من مع عقوبة قاصد الإضرار, الإضرار فاذا لا ضرر ولا ضرار فلا يكون منك ضرر على الناس لا يكون منك ضرر على الناس وكذلك لا يكون هناك ضرر من الناس يعني عليك إلى غير ذلك من مما ذكر العلماء فأنت لا تضر من ضرك هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تضر من ضرك ولا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا تضر غيرك نعم ولا تضر أحدا من الناس والله عز وجل يقول فمن عفو أصلح فأجره على الله فيكون هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تخون من خانك النبي عليه وسلم لما سئل قال أدّي الأمان لمن اتمنك ولا تخل من خانك الله أكبر قاعدة إخواني كرام فأنت لا ضرر لا ضرر لا تؤدي أحد من الناس لا يكون منك ضرر على أحد من الناس وكذلك لا تقابل من ضرك بالمضره لا تقابله بالمضره وإنما تعفو وتصفح فهذا لذلك كان هذا الحديث قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخون من خانك لي ليس لأن هذا خانك فأنت تخونه وليس لأن هذا ضرك فلا بد أن تضره وذلك هذا الحديث كما قلنا العلماء جعلوه قاعدة من قواعد الدين وأدخلوه في أبواب كثيرة جدا ناس كما قلنا في باب المعاملات وباب الأنكحة والوصايا وغير ذلك فلذلك العلماء يبينون هذا الأمر وأن هذا الحديث يدخل في كل هذه الأبواب فأنت لا تكون سببا في ضر غيرك وإذا حصل لك ضرر من أحد من الناس فلا تقابله بالإضرار فلا تقابله بالإضرار وإنما عليك أن تعفو وتصفح وتغفر ولا تقابله بـ بـ بالمثل لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بحديث كثيرة وهذا كقول جل وعلا فمن عفا أصلح فأجره على الله وقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمان لمن اتمنك ولا تخون من خانك ولا تخون من خانك والقاعدة كذلك أن القصاص أن القِصَاصَ جائز وهو عدل لكن العفو أحسن أن تعفو وتصح فإن هذا أحسن لأن هذا فضل فضل والله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا قصاص فمن عفا وأصلح فأجره على الله فأجره على الله فإذا القصاص جائز لكن العفو أحسن وأفضل فإذا حصل من أحد ضرر عليك فلا تقابلهم بمثله هذا أحسن وأجلب للود ومن العفو والصفح الذي يجعله الله جل وعلا لك ذخرا يوم تلقاه فإن هذا الذي عفوت عنه يصبح صديقا كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهذه خصلة لكن ليست لكل أحد، وإنما هذه الخصلة تحصل للصابرين، فالذي لا يصبر ولا يعفو، فهذا نسال الله العافية فلا يدخل في هذا الجزاء. أما الذي يصبر فهو فإنه يعفو، لأن العفو عن المسيء هذا شاق على النفوس يحتاج إلى الصبر والإنسان يتطلبه أو الإنسان يتطلب في طبعه الانتقام. وترك الانتقام يحتاج إلى الصبر ولذلك الله عز وجل قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فاذا تجد كثير من الناس النفوس نسأل الله العافية مجبولة على الانتقام الطمع الشح البخل الرد بأكثر فإذا ضره أحد من الناس وربما هذا الإنسان عن غير قصد، فإنه يرد له الضرر بأكثر مما ضره هذا الإنسان بل ربما كرر هذا الضرر مرارا وتكرارا وربما استمر على هذا, على هذا على الضرر حتى, حتى يموت نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافيه. فهذا لا يجوز اخواني كرام لا يجوز وكم من الناس يدفعوا هذا الشح وهذا الطبع الانتقام الذي في نفسه يدفعه إلى أن ينتقم من الناس وربما لأتفه الأسباب وربما لم يكن هذا هذا الإنسان الذي ضره لم يكن يقصد اصلا لم يكن يقصد أن يضره فهو يضره ويضره بأكثر مما ضره هذا الإنسان وأما العفو والصفح فعند الناس غير موجود عند الناس غير موجود أصلاً لا يصفح ولا يغفر ولا يسامح يقولك أنا هكذا لا أسامح لا أعفو وإنما تجد يسمع لفلان ويسمع لفلان و. قد يأتي بعض النمامين وممن ينقلون الكلام فيقول فلان يقول كذا أو يريد كذا وهو لا يتثبت فيقوم فيضره نسأل الله والآخر ربما ما قصد هذا وما في نية أن يضر جاره أو قريبه أو صديقه إلى غير ذلك وهذه من المصائب لذلك تجد أن النفوس بعض النفوس طبعت على الانتقام وطبعت على الأذية طبعت على الأذية فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا قاعدة من قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار لا تكون, لا تكون أنت سببا في ضر غيرك ولا تقابل ضرر غيرك بالمثل فإنما عليك أن تعفو وتصفح وتغفر لو, لو, لو طبقنا هذا الحديث والله لو لعشنا في سلام ولن صلح حالنا لكن بعض الناس لا يسامح ولا يغفر ولا يصافح مع أنه يعلم في نفسه أنه مخطئ وأنه السبب في هذا الضر وأن الواجب عليه أن يتوب ويرجع لكنه لا يصفح ولا يغفر ولا يسامح بل يقابل الضرر بالضرر وربما أكثر وأشد نسأل الله العافية وهذا لا يجوز هذا لا يجوز وربما يفسد ويرى أن هناك فساد وأن في فساد هذا في هذا الضرر الذي يريد أن يسببه لغيره أو في هذا الانتقام ستحصل مف مفسد عظيم جدا ومع هذا يترك هذه المفسدة ولا يدفع بالمصلحة ولا يترك هذا الضرر وإنما جبل على الانتقام وهذه المصيبة كبيرة إخواني الكرام فلذلك الله عز وجل قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله لكن لمن هذه وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإذا رت فضل العفو فاصبر عليه, فاصبر عليه لا تطع نفسك ولا تطع نفسك التي تطلب منك الانتقام ممن من ضرك فيكون هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أي من طرف واحد فلا تضر الناس كما أنك لا ترضى الضرر لنفسك فلا ترضاه لإخوانك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كنت لا ترضى الضر لنفسك فلا ترضى لغيرك كما أنك لا ترضى أن يسيء إليك فلا تسيء أنت إليهم كما, في كما بينت لكم في هذا الحديث الذي سبق معنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا كذلك قاعدة من قواعد الدين مرت معا فالإنسان الذي يكره المضرة ويكره الإساءة ويحب العفو ويحب الصفح فلماذا لا يصفح ولا يعفو عن غيره ولماذا يريد الانتقام ويريد أن يضر غيره فهذا لا يجوز إخوان الكرام ولذلك هذا الحديث قاعدة من قواعد اللي لو طبقناه أما الذرار قال العلماء فهو أن يكون من طرفين فإذا سأليك أحد فالأحسن أن تقابله بترك الانتقام وترك الضرر وأن تستعمل العفو وهذا ينشر المحبة بين الناس فيصبح المعفو عنه أسيرا لك ويخجل من فعله كما قال المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وما لك بالحر الذي الذي يحفظ اليداء، فإذا هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس في التعامل مع الناس فلذلك هذا حديث عظيم إخوان الكرام وعلى الإنسان لما يسمع وتأتيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذه الأحاديث التي قاعدة من قواعد الدين فلابد أن تطبق فلابد أن تطبق وهذا الحديث لا يعني ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يدخل في أبواب كثيرة بل إن بعض العلماء رحمه الله تعالى جعلوا هذا, هذا الحديث يعني لا ضرر ولا ضرر نصف الفقه نصف الفقه قالوا لا ضرر ولا ضرار نصف الفقه وذلك لأن الأحكام إما لجلب مصلحة أو لدفع مضره فالشريع الإسلامية إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر والأول تجلب فيه المصالح الأمر المعروف والثاني تدفع فيه المضار ولذلك هذا الحديث يشمل بعمومه الضرر العام والخاص الضرر العام والخاص يكتشف بعض الناس مثلا يدخن يدخن تعرفون التدخين؟ فا يقول لك وش دخلك أنت؟ تقول له يا أخي التدخين هذا يضرك حرام هذا يضر نفسك يقول لك وش دخلك أنت؟ وش دخلك أنت؟ يعني الأمر لا يعنيك أنت اصلا هذا بيني وبين نفسي أنا أضر نفسي وش دخلك أنت؟ يعني الإنسان لو طبق هذا الحديث يعلم أنه لا يحل له ولا يجزه أن يضر نفسه فكيف بضرر غيرك لا يحل لك أن ضر نفسك لأن هذه النفس أمانة أعطاها الله عز وجل بين جنبيك جعله الله عز وجل أمانة عندك فكيف تضرها لا يحل لك أن تضر نفسك أو يبدأت فلسف يقولك ما في دليل ما في دليل على أن تدخين حرام أين هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة قال تدخين حرام التدخيل لم يكن موجود نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهل معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يذكر شيئا باسمه لم يسمه باسمه أنه جائز خلاص على مطلقه النبي اعطانا قواعد وما من شيء إلا وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الصحابه لكن الناس لا يفقهون الناس لا تفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقول تدخين ليس حرام نقول له ها النبي السمقى لا ضرر ولا ضرر هل في ضرر ولا لا غالب الناس يموتون بالسرطة أكثر من يموت على وجه الأرض من التدخين نسأل الله العافيه من التدخين والإحصائية موجودة أن خصى من يدخن فيموتون بسرطانات متعددة سرطان الدم الحنجراء الرئى إلى غير ذلك ففي مضر وليس في مضر بل تجد على, على العلبة علبة التدخين مكتوب عليها التدخين يقتل ومع هذا الوحد فلا يقول واحد انا هذا شأني وهذا يخصني واش دخلك انت وغير ذلك من الكلام فلا يقال له لا ضرر ولا ضرر انت تضر نفسك فلا يجوز لك ان تضر نفسك وكذلك يضر غيره لما هو يدخن بجانب الابناء لا يضر الابناء لما يدخن بجانب الزوجة لا يضر الزوجة لما يدخن بجانب الاباء هل ألا يضرهم سبحان الله وكم من النساء يشتكين من المدخنين من الرجال المدخنين من الأزواج المدخنين رائحة الفم الكريهة التي لا يتحملها أحد بل يضر غيره حتى شوف المدخن لما يصلي بين الناس جماعة فسبحان الله تجد أن هذه الرائحة مضرة جدا وخصوصا لما يختنق ويبدأ يتنفس ما يخرج من جوفه إلا هذا الخبث من هذه الرائحة الكريهة فإذا في ضرر على نفسه وفي ضرر على غيره فلو أن المدخن وشرب الخمر وغيرهم من من يقترفون هذه الكبائر نسأل الله السلام والمعاصي يطبقون حديث النبي عليه السلام لا عاشوا في السلام ولا لا تركوا ضرر أنفسهم وضر غيرهم فهذا كله كذلك تجد يعني من يخرج الآن في المظاهرات هذه الكفرية التي جلبت أو دخلت علينا من, من الغرب دخلت علينا من, من, من أعمال الكفار فيخرج الوعد في مظاهرات نساء عاريات واختلاط وتضيع للصلوات وكلام باطل وسب وربما هدم وكسر وأخذ للمتلكات بغير حق ومع هذا يقول لك إيش دخلك أنت هذه حرية حرية شخصية حرية أي حرية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار هل تخرج هناك معاصي هناك اختلاط هناك كلام فاحش تضيع للصلوات. ماذا سنجلب نحن من هذه المظاهرات ولا شيء ولا شيء وإنما ضررها أكبر من مصلحتها أكبر من مصلحتها فلذلك هذا الحديث حديث قاعدة من قواعد الدين ولذلك ذكر العلماء أنه يؤخذ من هذا الحديث حكمان الحكم الأول أنه لا يجوز الإضرار ابتداءا أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله هذا أولا والحكم الثاني قالوا لا يجوز مقابلة الضرر بمثله فلا تقابل الضرر بمثله يعني من مثلا من أتلف مال غيره مثلا من أتلف مال غيره فلا تقوم أن وتتلف ماله لأن النبي قال ولا ضرار ولا ضرار نعم فلا لو كسر أحد من الناس سيارتك فلا تقوم أنت فتكسر سيارته لا ولذلك نجد أن الإسلام في عقوبة الشخص مثلا المعتدي فرق بين نوعين من الضرر الضرر المالي والضرر البدري هناك فرق بينهما فيما يتعلق بالعقوبة في الإسلام فرق بين الضرر المالي والضرر البدري فمن أضر مثلا شخصا في ماله حطم كما قلنا سيارته أو كسر آلته أو أفسد زرعه فالإسلام لم يشرع العقوبة من جنس فعله لأنه إذا قابله بالمثل كان سببا في إتلاف المال وكان سببا في إتلاف الزراعة وكان سببا في إتلاف الآلات نعم لأن الحكم ظاهرة لأن ما في منفعة تجتلب من وراء إتلاف المال وإتلاف الزرع وإتلاف الآلات ما في منفعة ما في معه وإنما عليه يدفع يدفع الضرر الذي حصل لك من ماله نعم الناحية الثالثة يعني هذه الناحية أنه ما في منفعة للمضرور الناحية الثانية أن في ذلك توسيعا لدائرة الضرر بلا نفع لأحد فهذه النحية الثانية قال والناحيه الثالثة قالوا أن في ذلك إضرار للأمة إضرار للأمة لأن كذا حطمت السيارة المعتدي أو آله أو زرعه فهذا المال لا تستفيد منه الأمة لا تستفيد منه لذلك الله عز وجل ولا تؤتى السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء سفاهة أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فنسب نسب المال للأمة جميعاً، مع أن المال يكون ملك لشخص واحد. وينما ذلك لأن الأمة جميع شركاء في الانتفاع بهذا المال، في الانتفاع بهذا المال، لذلك ما في منفعة، ما في المنفعة. أما ما يتعلق بالضرر البدني، فهذا الضرر المالي، قالوا لا يقابل بمثل، لأن ضرره أكثر من منفعته. وفي ذلك مفاسد كبيرة على الفرد وعلى المجتمع، فليس لأنه أكل فمال فتقوم تتلف ماله، لأن هذا في ضرر على على هذا الشخص على, على هذا الشخص الذي كان سبب في الضرر على أولاده، على أهله، على الناس، على المجتمع، فما في منفعه ما في منفعة. أما فيما يتعلق بالضرر البدني، فمن كسر مثلا ذراع شخص معين أو كسر يده أو أسنانه. أو رجله أو شجه أو شج رأسه مثلا إلى غير ذلك يعني عطل شيء من جسمه عطل من أو قتله مثلا قام أحد من الناس قتل شخص آخر فهنا لا نقول لا يقابل بالمثل لا هنا لا بد من القصاص لا بد من القصاص كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص والجروح قصص، فإذا هذا ما يتعلق بالجنايات، فالجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها كما قال العلماء. كي يعلم الجاني أنه في النهاية في النهاية الذي الآن لو أحد من الناس اعتدى على شخص آخر، مثلا قطع يده قطع يده، فهنا تقطع يده. لماذا ليعلم الجاني أنه لما اعتدى على غيره كأنه اعتدى على نفسه اعتدى على نفسه الذي قتل شخصا فاينه يقتل حتى يعلم هذا الجاني أنه لما قتل نفسا بغير حق كأنه قتل نفسه كأنه قتل نفسه إلى غير ذلك نعم فلذلك إخوان كرام مسألة الجنايات وغير ذلك هذه مسألة خاصة يعني الضرر البدني هذا لابد من القصاص أما الضرر المالي هو الذي ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يقابل بالمثل لا يقابل بالمثل أن الضرر يكون أكبر من النفع يكون أكبر من النفع وقد ذكر يعني العلماء رحمه الله تعالى أمثلة لهذا كانوا في الجاهلية مثلا يطلق الرجل للمرأة فإذا شارفت شارفت المرأة إنقضاء العدة ماذا يفعل الرجل في الجاهلية؟ هذا كان في الجاهلية يطلق الرجل المرأة ثم إذا شارفت المرأة يعني إلى إنقضاء عدتها راجعها ثم يطلق الثانية فإذا شارفت إنقضاء العدة راجع مرة أخرى ثم يفعل هكذا يطلق الثالث والرابع ما في حد والقصد من هذا هو الإضرار فلما جاء الإسلام رفع الله تعالى هذا الأمر إلى ثلاث طلقات فقط إذا طلق الأولى والثانية والثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلذلك جاء الإسلام فرفع هذا الضرر وقصد الناس في أن يضر المرأة ولذلك النبي قال لا ضرر وللضرار مثال آخر مثلا مما يدخل في هذه القاعدة العظيم التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام رجل طلق امرأته ولها أولاد لها أولاد منه كما تعلمون إذا طلق الرجل المرأة فالحضانة ترجع للأم لا شك إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب خفنا على هؤلاء أولاد من هذه الأم مثلا فاجر الفاسق إلى غير ذلك المهم أن الأصل أن الحضانة ترجع إلى الأم فالأم إذا تزوجت الأم إذا تزوجت والمرأة تريد أن تتزوج مثلا وهي لكن هذه المرأة تخشى أنه إذا تزوجت فإن الزوج يأخذ الأولاد لأن المرأة إذا تزوجت الأولاد يأخذهم الزوج فتريد تخشى على هؤلاء الأولاد وتريد أن تتزوج فماذا فيأتي الزوج الأول فيهددها يقول أنت زوجتي أخذت الأولاد وهو هذا الرجل مثلا الزوج الأول معلوم أنه لا رغبة له في الأولاد ولا يريدهم ولو أخذهم لأضاعهم لكن ماذا يقصد؟ يقصد من هذا الإضرار يريد المضارة بالمرأة حتى تبقى بالزواج لا تتزوج فهذا كما قال العلماء لا شك أنه حرام وعدوان عليها, وعدوان عليها لأن هذه المرأة تعلم أن هذا الزوج الأول لا يصلح للتربية ولا يعتني بأولاده وهي تريد أن تتزوج فلو تزوجت هذه المرأة و... و... وأخذ الزوج الأول أولادها منعها من قيامها بواجب الحضانة، مع أنها هي لو تزوجت الزوج الثاني، فالزوج الثاني يرضى بهؤلاء لهؤلاء الأولاد، لأنه تزوجه يعلم أن عندها أولاد، فيرضى بهؤلاء الأولاد، فيرضى بهذه الأولاد، فهي تربي أولادها بنفسها مع زوجها الثاني، فإن ستعتني بهم فهي أمهم، بعكس الزوج الأول لو أخذ هؤلاء الأولاد، وهو لا يريدهم، وأعطاه لي تزوج تزوج المرأة الثانية فهذه المرأة الثانية فإنها لا تهتم ربما لا تهتم, تهتم بها ولا تكون ضر لأمهم الزوجة الثانية فربما تضربهم ربما تسئليهم ربما لا ترعاهم تهملهم إلى غير ذلك فيكون في ذلك مضر كبير على هذه الزوجة التي منعها أو هددها الزوج الأول من الزواج مرة ثانية للإضرار بها، فهذا محرم، فهذا محرم. من الأمثلة كذلك مما يدخل تحت هذه القاعدة التي ذكر العلماء رحمه الله تعالى، لو رجل مثلا أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر، رجل أوصى بنصف ماله لرجل آخر، وهو يريد من هذه الوصية ماذا؟ الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة، لأن نحن نعلم أنه لا يجوز. لا يجوز لي يعني الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سعد وقاص قال له الثلث والثلث كثير وذلك عدد من الصحابة وده لو أنه الناس يعني تنازلوا عن الثلث إلى أقل ها إلى أقل من ذلك إلى أقل من ذلك لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير فيقوم هذا الرجل فيوصي بالنصف من تركته لأحد من الناس لماذا ليضر ليضر الورثة ليضر. فهذا محرم عليه. محرم عليه والورثة لهم الحق في أن يبطلوا ما زد على الثلث يبطلونه لهم الحق في ذلك لأن هذا شرع الله عز وجل لأن هذا شرع الله عز وجل مثل آخر رجل له مثلا ابن عم بعيد لا يرثه غيره فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد لا يأخذ المال فهذا أيضا حرام لأنه أراد أن يضر ابن ابن عمه ابن عمه لما لم يكن غيره في الميراث فأراد أن يضره ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا ومنهم من يوصي مثلا لأولاده بعض الأولاد تجد يعني هذا موجود في عالمنا في بعض بعض الأولاد يعني عندهم عقوق لا يهتمون بالأب أو لا يهتمون بالأم وربما عنده معاصي وفسق ودائما في سراعة مع الأب فالاب عندما يعني يشعر بأنه سيموت وغير ذلك فيوصل لأحد أبنائه يكون بار به مثلا تجد ولد صالح مثلا يصلي أو يهتم به أكثر من الآخرين فيأتي هذا الأب فيوصل لهذا الولد أكثر من الآخرين وهذا لشك أنه حرام ولا يجوز كبيرة من الكبائر لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث فالوارث لا, يجي لا يجوز أن نوصي له لأنه سيرث أصلا فكيف نوصي له فلا يجوز أن نوصي له وهو سيأخذ سيأخذ فلماذا نوصي له فالوصية كل لغير وارث ولا نزيد على الثلث فالنصال ولذلك كم من الناس الان تجد بعضهم ممن يوصي ابنته يقول لك وهي تجد عنده خمس ذكور وعنده بنت واحده فياتي ويوصي للبنت أكثر من الذكور قلت هي اخف عليها وهي لوحدها وغير ذلك لا يجوز هذا حرام سبحان الله الانسان سيلقى الله عز وجل بماذا يلقاه يلقى بالظلم والعدوان هذا جور ولذلك لما جاء الرجل قال, قال, قال يا رسول الله اني اريد أن أوصي لابني هذا اكثر من اخر قال اذهب فابحث عن غيري فإني لا أشهد على على جور أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأن هذا ظلم وجور لا يجوز ان نوصل وارثه وسيأخذ سيأخذ لماذا نوصي له ما أعطاه الله عز وجل عليه أن يرضى بما قسم الله جل وعلا فإذا اخواني كرام لو سرنا على هذا الحديث لصراحه الاحوال وكما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال لكن النفوس مجبوله على الشح والعدوان نسأل الله العافية تجد الرجل يضار أخاه وتجد أن الرجل يسعى في ضر أخيه في ضر أخيه ولا يرفع الضرر بل يسعى في ضره ولا يسعى في الإصلاح والعفو وغير ذلك بل يسعى في ضر كما يقول الشيخ بن عثيمين لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على العدوان وعلى الشح وعلى المضرة وتجد عند كثير من الناس عفنوا الله وإيض لا يسامح لا يصفح وإنما لا يهدأ له بل إلا إذا انتقم أو ضر هذا الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله فلذلك هذا الحديث اخواني كرام حديث عظيم إذا طبقناه وهذا الحديث فيه أن الشرع لا يقر الضرر ولا الضرار فشرع الله عز وجل لا يقر الضرر ولا يقر الضرار فكيف نرضى به نحن اخواني كرام فكيف نرضى به فإذا هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين العظيمة من قواعد الأخلاق في التعاون مع الناس فينبغي للإنسان أن, يتجد أن يتجنب الضرر سواء كان هذا الضرر يصدر منه هو ابتداء أو يصدر منه انتقاما ممن أضر به فالمسلم يسير على هذا ويكون محبوبا عند الله جل وعلا وعند خلقه قد مر معنا الحديث الذي مر معنا يعني السابق من أراد محبة الله عز وجل عليه أن يرضى بما أعطاه الله عز وجل أن يزهد في هذه الدنيا ولا يسعى في أن يضر الناس وإنما على الإنسان أن يتعلم خلق العفو والصفح وأن يسمح ويتنازل ولا يبحث عن الانتقام لا لنفسه ولا ينتقم لغيره ولا يسعى في أن يضر غيره ابتداء ولا أن ينتقم لنفسه إذا ضره أحد من الناس نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم إخواني الكرام ممن وفقهم الله جل وعلا العفو والصفح وممن ألف الله جل وعلا بين قلوبهم نسال الله جل وعلا ان يرفع عنا عنكم وان يرفع عن المسلمين المستضعفين في كل مكان وينجيهم من أعداء الله وأعداء الدين والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين